صلت على النبي طماعة تيبي وتيبي ما تحمد الله وتشكر رح تسأل عن حظها وين ما خلت حد لف حاله ولو كانت بحسن حاله تصيد اللي متهني ومستانس وتصكى بعين عين تحرق قلبك على الفاضي وتحرم عينك نوم العين ياك خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي ورتاح تابر وطمح من حقك بس بلاش العين لا لا لا ما تسودني ياك خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي ورتاح تابر وطمح من حقك بس بلاش العين ك شافت نعمة عودها كم من كلمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا في قول الله يزيد ويعطيني ولا يحرني ويغنيني وباللي عندي يرضيني ويكتب لي اللي يرضى كررها وصف النية تتحنى باللي تلقاه ما تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر واطمح من حقك بس بلاش العين لا لا لا ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر واطمح من حقك. جد وجد هذا اللي تعلمناه واحنا صغار ومن حسد عاش بنكاد هذا اللي تعلمناه واحنا كبار لا لا لا ما تسود الدنيا بضيق خلقك الحمد لله ما حد ياخذ منك رزقك och det är därför vi